الفجر يرسم بالضياء على المآذن الفهالة والليل فيه وهن الرحيل يشد وطراف الغلال والنجم يبدو كالصرات ترقصات فيه الدبالة والصبح في ألق تنافس مد في زهو طلالا والنور من كافيه شلال تدافق في عجالا الفجر يرسم بالضياء على المادن الفهالا والليل في وهن الرحيل يشد وطارا النجم يبدو كالصراج تراقصات فيه الذبالا والصبح في ألق تناف سمد فيه زهو ضلالا والنور من كهفيه شلال تدافق في عجالا هي آلة الخلق العظيم يسوقها المولى دلالة فيها تجلت قدرة الإبداع في أحلام قالة هي آلة الخلق العظيم يسوقها المولى دلالة فيها تجلت كبرت أمور الدنيا بأنوار الجلال، والقلب وساده الضياء فغاب عني في بتيهال، ينسب فيك نف الأمانك أن من نور استم. والليل في وهن الرحيل يشد وطرف الغلال والنجم يبدو كالصراج تراقصات فيه الذبال والصبح في ألق تناف فيه زهو غلال والنور من فيه شلال تدافقت في عجالة طوبال من سمع النداء فشد للنجوار حالة وجف المضاجع واستقام بلا تراخ أو كلاة. سمع النداء فشد للنجوى رحالة وجف المضاجعة واستقام بلا تراخ أو كلالة صلى لرب العالمين مكبرا يرجو وصالة ودع الكريم مناديا مستغفراً يبغي مناله يبغي مناله من, من يسأل الله الكريم من, يسأل الله, الكريم من يسأل الله الكريم من يس أل اللّه الكريم أجابه وأرحب به، أجابه وأرحب به،